عقبه بن نافع فاتح افريقيه كان عقبه بن نافع رضي الله عنه شجاعا حازما متفقها في الدين فصيح القول نزيها وشريفا وكان عبقريا في فنون الحرب والقتال وقد فتح الله عز وجل على يديه من مصر حتى المحيط الأطلنطي وأقحب فرسه في المحيط حتى بلغ الماء صدر الفرس ثم قال اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لما ضيط في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك عقبة من مصر قد انطلقت برجاحة عقل وفؤاد داعية كان ومقداما والفتح شراب وزيت عقبة من مصر قد انطلقت برجاحة عقل وفؤاد داعية كان ومقداما والفتح شراب لم يفتح بلداً واحده بل فتح بلاداً وبلاد قد مر ببرقة فانفتحت وامتلات عدلاً ورشاد لم يفتح بلداً واحدة بل فتح بلاداً وبلاد قد مر ورشاد ورشاد من مصر قد انطلقت برجاحة عقل وفؤاد داعي تن كان ومقداما والفتح شرابه والذات فأقام يعلم من فيها أعدادا حوله تزداد لم يترك يوما في الدنيا إلا في علم وجهات فأقام يعلم من فيها أعدادا حوله تزداد لم يترك يوما في الدنيا إلا في علم وجهات إلا في علم وجهات برجاحة عقل وفؤاد داعية كان ومقداما والفتح شرابه والزاد فمساء فقه في الدين ونهاره من فوق جواد أعطاه الله كرامات ونصاحة رأي فأجاد أعطاه الله كرامات ونصاحة رأي فأجاد ونصاحة رأي فأجاد لم تهزم عقبة أعداد فانفتح المغرب أجمع والله المنام والهد من مصر لماء الأطلنط لم تهزم عقبة أعداد فانفتح المغرب أجمع والله المنام والهد عقبة من مصر قد انطلقت برجاحة عقل وفؤاد داعيا كان ومقداما والفتح شراب وزاد عقبة من قد انطلق برجاحة عقل وفؤاد داعية كان ومقداما والفتح شرابه وزاد عقبة من مصر قد انطلق برجاحة عقل وفؤاد داعية كان ومقداما والفتح شرابه وزاد